إليه من يديب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم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 في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد.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 أَسْنَأَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَم يَقُولُ نَفْتَرَى عَن اللَّهِ كَذِبًا فَإِيَّاهُ اللَّهُ يَقْتُم عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُ الْحَقَّ بِكَ لِمَا تَهْنَكَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ